بسم الله الرحمن الرحيم وننجي اذا ها ما ظلم صاحبكم وما هو وَمَا يُمْطِقُهُ إِلَّا قَوِيٌّ عَلِيمٌ إِنَّهُ يوم مرت فان سواء او في الافق الاعلى فما دفط دها انكر ما قبل تنسيني او ادع ما فاعله الى رب أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَذْلَةً أُخْرَى عِندَ سِنْ اين ذا جن مثر ماوا